त啊 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمك عليهم غير المضوب عليهم ولا الضال آمين بسم الله إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأسون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضراط أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأولون ما آمَنَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يؤمنون وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا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 لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا من بعدها قوما اخرين وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَ ضَالِمًا وَأَشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِينَ فَإِنَّمَا أَحَسُّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا لا لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا أَتَّكَدَّوَاهُمْ حَتَّى جَعَلَ لَهُمْ خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا مَا خَلَقْنَا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا بل لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نطبف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما كصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا من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 وهم يسألون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 يا الله لمن حمد الله Thank you.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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه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 وجعلنا فيها فجاجا وجعل وجعلنا فيها لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبنا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عن آياتها وهو الذي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا اتَفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ غَافِلٌ فَتَأْتِي الْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا ترجعون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 نُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَعْلَمُنَّ النار ولا عن ظهورهم ولا هم فَسَاتِيهِمْ ضَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مُنْظَرُونَ <تصفيق> وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ سَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ معرضون أَمْ لَهُمْ آلهة تَمْنَعُهُمْ من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 ان ارضنا انقصها من اطرافها افهم الغالبون سميع الله لمن حمده الله Love. Love. of السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله أرجو من الإخوة والأخوات إتباع الجوانب ذات المنفعه الله, الله اكبر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 فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مطال حبة من خردل أتينا بها وكفانا بنا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 وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إِبْرَاهِيمَ رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 ولد ولجينا ولجينا هو إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ وَعَقُوبَنَافِلَهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء وكانوا لنا عابدين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 Allah. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرط إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم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 وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وَأَنْتَ خير الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وَأَصْلَحْنَا له زوجه إِنَّهُمْ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ورعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة لفضيله رَبُّكُمْ محمد اللهم لمن حمدا Thank Herr Präsident, meine Damen und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 فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةٌ لَّدَّصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَوِيلَنَا قَدْ كُنَّا فِي ضَلَّةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ضَالِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ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 إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حفيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنطاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين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 إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله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 أمين بسم الله الرحمن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم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 لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أندلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق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 قَوْمَهُ ضِيقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقٌ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ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 ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبسل مولا ولا بسل عشير الله مع الله لمن حمده الله blah Allah the money of the of the money of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 فلينظر هل يذهبن تيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس, للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب أليم وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي للطائفين والقائفين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 فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطين صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء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 إلى البيت العتيق الله الله لمن حميد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 طائِرٌ مَغضُوبٌ عَلَيْهِمْ مَرَدَّدِينَ آمِينَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنٍ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبجل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكابرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكئن من قريه اهلتناها وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها وبيئ معبطلت وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَدْصَارًا بِأَنَّ لَا تَعْمَلُ أَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبٌ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنِّي مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم أخدتها وإلي المصير الله سمع الله لمن حمده have okay. uh الله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 وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول ولا نبي إِلَّا إِذَا تمنا أَلْقَى الشيطان في أُمْنِيَتِهِ وما فَيَسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلْ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَنَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا هَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِدْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وبغتة ولا يزال الذين كفروا في مزية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرجقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يونه الليل في النهار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 Allah Amen.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 لا تقع على الأرض إلا بإذنه إنم إن الله بالناس نره في الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكبور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كبروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار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 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 وعلى الصلاة واتو الزكاة واعتصم بالله. بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير الله سمع الله لمن حمده Uh, السلام عليكم ورحمه الله السلام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 سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فاجعله غذاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار القدرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيى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 وَأَيِّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَمَا على الضَّالِّينَ ۚ إِنَّ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون مَا أَعْبُدُ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين الله سمع الله لمن حمد السلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> عليكم الله الله الله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 الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على الرضا ولك الحمد على حمدنا اياك لك الحمد مثل ما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد يا ربنا خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم هديتنا من ضلاله علمتنا من جهاله أمنتنا من خوف نستعين بك واستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك كل من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزاء جوده في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع لا إله إلا أنت سبحانك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسمائك ولا إله غيرك رب السماوات السبع ورب الأراضين منزل التوراة والإنجيل والقرآن رب كل شيء ومليكه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 ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تخشى الدوائر ولا تخشى الدوائر ولا تعجزك الحوادث تعلم مثاقين الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار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 سبحانك وبحمدك, سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك انت الله الرؤوف الرحيم الودود الشكور القريب المجيب الحسيب سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا عالم السر والنجوى يا كاشف كل بلوى يا قريبا من عباده يا الله يا الله يا الله يا سميع يا عليم يا بصير يا غفور يا رحيم يا من يا ذا الأمر الرشيد ويا فعال لما يريد يا ذا الرشيد ويا فعال لما يريد يا الله يا الله يا الله انا عبيدك أبناء عبيدك أبناء امائك لواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدادا مهتدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ضرفة عين أو أقل من ذلك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا دبرنا فإنا لا نحسن التدبير خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول اشرح صدورنا ونور قلوبنا ويمن كتابنا واغفر زلتنا واجعلنا عندك في الفردوس الاعلى إلهنا رفعنا ليس لنا رب غيرك يرجى ولا إله غيرك يدعى ولا خالق غيرك يخشى يا ربنا يا رب السماوات والأرض نسهلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا كريم يا كريم يا قديم الإحسان يا عظيم الصفح يا قديم الاحسان يا عظيم الصفح يا من يقبل القليل ويعفو عن الكثير الهنا يا من يقبل القليل ويعفو عن الكثير يا ودود يا مجيب اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار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 اللهم نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرونا وما أعلمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير إلهنا يا فارج الهم ويا كاشف الكرب يا الله يا الله يا الله يا من بيدك مقاليد كل شيء يا من تجير ولا يجار عليك يا من إينا من إليك يرجع الأمر كله وبيدك الملك كله سبحانك وبحمدك يا الله فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر اللهم للاحياء ويسر لهم امورهم اللهم اغفر لنا ولabaائنا وامهاتنا الهنا كيف يدعوك إلى هنا؟ كيف يناجيك في الصلوات؟ من يعصيك في الخلوات لولا رحمتك؟ أم كيف يدعوك عند الحاجات؟ من ينساك عند الشهوات لولا لطفك؟ إلى هنا، كيف يناجيك؟ في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا رحمتك ام كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا لطفك ام كيف يغفل عنك الغافلون او ينام عنك النائمون وانت حي قيوم تقول هل من سائل فاعطيه هل من داع فاجيبه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه الهنا انا سائلون الهنا انا داعون الهنا انا مستغفرون الهنا انا, مستغفرون إلهنا إنا تائبون فاقبل منا يا أكرم الأكرمين اللهم فرج عن إخواننا على أرض سوريا اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وعجل هلاك ظالميهم واجعل دائرة السوم على الطواغيت والظالمين وفرج عن إخواننا على أرض ليبيا وعلى أرض اليمن وعلى ارض الصومال اللهم ارحم بعض اخواننا على ارض الصومال اللهم ارحم جائعهم اللهم اسق ضمانهم اللهم واحم بيتك المسجد الأقصى من عيد اليهود المعتدين وانصر إخواننا في الأرض المقدسة المباركة وأنزل عليهم النصر والتمكين اللهم واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين God money. you.